دي قصيده لها نوعيه خاصه القصايد اللي بكتبها ليه ما بخشش سجن فهمه كتير قوي بس انا اختار لكم القصيده دي ارجو انها تعجبكم غرام في الدم سارح الهوى طارح معزة والحنين للقرب بارح والنوى جارح يا عزة يا ابتسامت فجر هلت بددت ليل الحزين يا ندى الصبح اللي سقسق فوق خدود الدبلنين بل شقهم صحة لون الورد فوقهم كل خد وشمل وردة مين يدقهم غيرك انتي ومين سواكي يا حياتي يا ملاكي يا نسيم الحب لما هب هز القلب هزة يا هوى الاحلام يا عزة اللي لاجي جم خدوني يا ملاكي جولت نبلة ونص داستة من التران كنت باحلم يا حبيبتي كنت باحلم بيك انتي اه كنا قال انا وانت قال في جنينه خضره ومحاوتها البرتقال والسيسبان وانت جوه قرنفلايه بالعبير بتستحمي اجري يامنك يا هوايه تسابقيني وتجري يامني احضنك واشرب عبيرك من شفايفك والوصول واقفه شايفه بتراعينا بس خايفه من العيون والعيون بتقول كلام والكلام طاير حمام بينادينا بالاغاني ويهدينا بالسلام كنت بحلم يا حبيبتي كنت بحلم بيكي انت ايوه انت ومين سواكي يا حياتي يا ملاكي يا نسيم الحب لما يهب هز القلب هل هزه يا هوا الاحلام يا عزه وانطلق في الجو فجأة يا حبيبتي صوت مفاجئ صوت يخلي الدم يجمد افصح يا احمد افصح يا احمد انتهى الحلم الجميل وابتدى الهم الثقيل فين <تصفيق> يا في مام انتوا مين احنا ناس مكلفين في جفالك مش هتتعب واحنا طبعا ناظرين انتم دود الارض والآفة المخيفة انتوا ذرة رمل في عينين الخليفة انتوا قرباج المظالم والمآسي انتوا علة جسم بلدي انتوا جيفا سكتوه من الكلام ستكونوا تراب فتتشوا كل الاماكن طلعوا فوق الدولاب كمموني يا حبيبتي كتفوني يا حبيبتي او مونوني قعدوني كل شعره في جسمي بالعين فتشوها المخده من جنانهم شرحوها وانتهى التفتيش ما فيش تصدقينه ما تخفيش هو فيه يا عزة عندي ممنوعات غير بحب الناس وبكره السكات بس واحد من التوابل جوه عيني مش عارفه عيني صافيه وطيبين زي كل عيون بلدنا يا حبيبتي شدكيني على القلب دغري موصلين كان مناهي المحالامه خوف بسيطه طب هيجي الخوف منين ابن العبيط هو مين فينا الجبان ولا مين فينا اللي خان اللي قلبه بالمحبه وبالاماني وبالربيع الاخضر بظهر والاغاني ولا كلب الصيد واسياد الاباطره أكلين لحم البشر فوق الطواني هو مين فينا الجبان ولا مين فينا اللي خامل هو بص في عيني بصة ارتجفت وفي حلقه غصة وتعوج جمال وقال جملتين مش مفهومين اسبوشات صورتين جمال في العيون الطيبين مصر في العين الشمال وانت في العين اليمين ايوه انت ومين سواكي يا حياتي يا ملاكي يا نسيم الحب لما هب هز القلب هزة يا هوا الاحلام يا عزة يا هوا الاحلام يا عزة <تصفيق>